ما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاده قومه قال اتحا الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا ففي عربي كل شيء علما افلا تتذكرون